أبتاه نورك للهدى كالنجم يهدي وجهتي آبتا هذا الإله وسيلتي أبتاه إن حامل عدا حولي جعلتك عدتي لتكون في قلب الردى لتكون في قلب الرابي حاشا التهي فمداد نصحك في دمي في دمي في دمي فانهى تراني المنتهي وأمر فأمرك ملزيني فانهى تراني المنتهي وأمر فأمرك ملزيني أجمية جدي وجداتي آبتا In het hart der raden, oen die te Yebt bij Qori, Yebt bij Qori, Yebt bij Qori, ja Abi. Abtahu, Abtahu, Mali, wal فيها. Maar de derby, ha, بجاهك كربتي فأضو قريبا زائدا فأعسى بجاهك كربتي فأضو قريبا زائدا زائدا زائدا زائدا أباته أنت موجهي ومعهدي تلتقي فبدا تنصحك في دبي في دبي في دبي فلن تراني المنتهي وامر فامرك Rahimira.